إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى ان ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون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 فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إِن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين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 قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخردكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السَّحَرَةُ قالوا لفرعون إِنَّ لنا لَأَجْرًا إِن كنا نحن الغالبين قال نعم وَإِنَّكُمْ إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لَكُمْ إِنَّهُ لكم الَّذِي لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجنكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الدمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتن عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إِلَّا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تذبت قوم نوطن المرسلين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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بنسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين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 وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إله الآخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون